سامع لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فول سالهم خذنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لن كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّيِّئِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ